وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ ذَرَأْنَا الْيَتَامَىٰ وَالْأَرَامَةَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين ولتروا ان نعذوا فإذا جاء وعدروا له ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن قد عذنا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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم مَجَّعَ الْمَالَ وَجَعَ النَّمَاءَ صَلَاهَ مَذْمُومَ مَذْحُورَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا صَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ صَعِيْهُمْ مَشْكُورَةَ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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالبين إحسانا إما يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا مَاءَ أُكُلَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 محسورة إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم قشيا إملاق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 شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسليحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاعْصِهِ قَانِتًا زَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَدَعَاكَ وَلَا قُرْبَ بِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْلَا نَاءَ ذَٰبَّارِهِمْ مُفْتَرَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّكَ سَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْفُورًا اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا كُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدَعُكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 119. وآتينا داود زبورا 110. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا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 الناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فيتنة الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 أقوم جزاء موفورا، واستفزز ما من نستطعت منه بصوتك وأجل بعليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعذهم الشيطان إلا غذورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 ام ام انتم ان يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علي نابيا ولقد كرمنا بني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 وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَشْكُرَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا آنَسَثَّبْتَكَ لَقَدْ كِ لا تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الخيات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير.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 وكما قام المحمودا وقر رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّؤْيَا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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن جتمعت الإنس والجن ولا أن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 مِنَ لُرُبِّكَ حَتَّى تَنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ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 وَنَخْشُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمِّيٌّ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا وقرآنًا فرَقْناه لِتَقْرَأه علَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُرٍ ونَزَلْناه تَزِيلَ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 وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تذعوا فله الأسماء الحسنا